وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسقورا واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتري المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا اذ قال قائفه منهم يا اهل يثرب لا مطام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان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 قل لن ينفعكم الفرار إن فردتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إنا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، تدور جاء أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فَإِذَا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فَأَحْبَطَ الله أَعْمَالَهُمْ وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الْأَحْزَابَ لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون أو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً لقد كان لكم في رسول الله أسرة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 وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب الملافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما اللَّهُ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الَّذِينَ الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعبا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 فلا تخطعن, بالقول فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهرية الأولى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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصالحين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 ها وطرا زوجنا لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياء اذا قضوا منهم ما وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين دخلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم قلقتمون من قبل أن تمسون ثم طلقتمون من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي إن ربنا احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي اجرنا معك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 ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتمون متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ من بعده أَبَدًا إِنَّ ذَارِكُمْ كَانَ عند اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 wat teqin Allah, inna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 لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينه لنقرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا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 تفسير